بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي ا ت ك ي الله ولا تطع الكيفين والمنافقين إ ن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إ ل ي ك من ربك إ ن الله كان بما يعملون خبيرا وتوكل ََََّ على ََ الله َِّ وكفى َََ بالله َِِّ وكيلا ًَِ ما َ جعل َََ الله َُّ لرجل ٍَُِ من ِ قلبين َْ في جوفه َْ وَمَا أَزْوَاجَكُمُ تَظَّهَّرُونَ وَمَا مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ اللَّهِ من جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قولكم ب أ ف و ا ه ك م والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما بعضهم أولى ببعض 明日の朝にあた ل ても明日の朝 ؤ あ م っ ن も明日の朝に ا たっても明日 ا 朝にあたっても明日の朝にあたっても كان ذلك في الكتاب مستورا و إ ذ أ خ ذ ن ا من النبي もちろん私の ا がかりにしてもいいね 「なぜザらば」<them> يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم اجاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا اجاءوكم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 واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا واذ قال الطائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 ولو دخلت عليهم من اقطرها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إ ن أ ر ا د بكم سوءا او اراد بكم ر ح م ة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بسم ا الله ا و ل ر ك م ن ا ق ا ت ل و ا إلا ق ل ي ل ا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاءوا يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد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 وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا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 يا نساء النبي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ََ يقنط َُ منكن َُِ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْْ صالحا ًَِ نؤتها َُِ أ َ ج ْ ر َ ه َ ا مرتين َََِّْ و َ أ َ ع ْ ت َ د ْ ن َ ا لها ََ رزقا ًِْ كريما ًَِ يا نساء النبي لستنك أ ح د من النساء إ ن اتقيتن فلا ت خ ر ن ا ق ع ن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا مع وقرن ََ في ِ بيوتكن َُُُِّ ولا تبرجن ََََّْ تبرج َََّ الجاهليه ََِِّْ ة ا ل ْ أ ُ و ل َ ى واقمنا َ أ ا ل ص ل َ ا َ واتينا َِ ا ل ز َّ ك َ ا ة َ و َ أ َ ط ِ ع ْ ن َ ا الله ََّ ورسوله َََُ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 映画館に行く予定はありません。 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين ل ص 神様の声を聞いてい ر ي ن ف てい ج ه م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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فَقَضْ ضل ضلالا م ب ي ن واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك وتتقي ا اللَّهَ و خ فِي نَفْسِكَ الناس والله أحق أن تخشى。 فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج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 وكان الله قدرا أمر わかるぞおかわ ل はあ ن たのおかわりはあな ل のお ا わりはあ ي خ ش و ن ه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان َََ الله َُّ بكل ُِِّ شيء ٍَْ عليما ًَِ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا ا ل ْ ك ُ ر ُ و ا الله ذكرا ِ كثيرا ًَِ وسبحوه ََُِّ بكره َ و َ أ َ ص ِ ي ل ً ا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 تحيه م يوم يلقونه سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه ِ وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ب َ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ َ أ ذ ا ه م وتوكل على الله 「やはり私は私の言葉を信じている」 どんなことがあったのかわからないこと م あったのかわからないことがあったのかわからない ل とがあったのかわからないことがあったのかわか ارفعوهن وسلحوهن سراحا جميلا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 يمينك مما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي ل ا هاجرن معك وامراه م ؤ م ن ة إ ِ ن وهبت َََْ نفسها َََْ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 ترجئ من تشاء منهن وتاوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أ د ن ى أ ن تقر أ ع ي ن ه ن ولا يحزن ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كلهن والله يعلم ما في وكان الله عليما حليما لا تحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل دل بهن من أ ز و ا ج ولو أ ع ج ب ك ح س ن و ن إ ل ا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 تحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم وقلوبهن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 ان ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوا فان الله كان بكل شيء عليما なかなか言われていることを知らない人は、 ولا أ ب ن ا ء اخوانهن ولا أ ب ن ا ء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن تقينا ل ل ه ان الله كان على كل شيء شهيدا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي 「や يها الذين آ م الذ ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما」 الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا به 知ってます。 「やあい يها النبي」「こんな ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من, عليه من جلابيبهن ذلك أ د ن ى أ ن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما でも、宗教の宗教の宗教の م 教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗 م の宗教の宗教の宗教の宗教の م 教の宗教の宗教 و 宗教の宗教の宗教の宗教の قليلا. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل 「お لن تجد لسنه الله تبديلا」يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل س ا ع ة تكون قريبا إ ن الله لعن الكيفرين و أ ع د لهم سعيرا خالدين فيها أ ب د ا يَجِدُونَ وَلِيًّا يجدون قلبوا وجوههم في النير يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول و は思うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ا 言うことを言うことを言うこと ب 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと 「や يها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى فبراه الله من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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا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 وكان الله غفورا رحيما تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام